فَأَمِنُوا مِنْ جُنُوبِهِمْ فَإِنَّهُ لَا يَقْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَقْلَقُونَ قد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فية لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا مضيقا مقررين دعونا لك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل خير أم جنة القلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها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 استكبروا في أنفسهم وعثوا عثوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا أشرى يومئذ للمجرمين ويقومون حجرا محجورا وقد يوم قيوم مستدَفَ أو وَأَحسَن مقيلَ وَيوْومَ تَ شَّقُ السم بالَّامال وَنزل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 تجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فذلك لنتبت بيه فؤادك ورتلناه تغفيلا ولا يأتونك بمثل إلا بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين لن ضربنا له الأمثال وكل أن تبرنا تثبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطار السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يعجون نشورا وإذا رأوك أن يتخنونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أظلم سبيلا أرأيتم إذ دخل إلهه هو هواه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كلا نعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مت الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قضطناه إلينا قرضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء من طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم لأن ذكروا فأبا أفتروا الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي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 إلا ممشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا إلا من شاء أن يتخن إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وككابه بذنوب عبادي خبيرا.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 قاموا ومقام والذي اذا تقولم يشركوا ولم يقتل وكان التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يحرم جعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبوا ويلفون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل إن ندمتم فسوف يكون لزاما